ضياء الشمس كل من هداني به تشد البلابل بالأغاني ضياء الشمس يسعد كل حي به يقوى الضعيف ولا يعاني به يقوى الضعيف ولا يعاني ضياء الشمس شابهه رجال عظام خاطري منهم دعاني دعاني خير شاف تألق, تألق بالفضائل والحسان تميم من قصادت ومن تميم وهل تخفى تميم للعيان بدولته يعاد الركن ثاني رجالها والدعائم آل ثاني رجالها والدعائم آل ثاني الشمس جابهه رجال عظام خاطري منهم دعاني دعاني ان امجد خير شهم تالق <تصفيق> بالفضائل والحسان تحلق بالفضائل والحسان زعيم بالجزيرة كل أرض بطيبته تؤشر بالبنان وأربعة دهات العرب زاد تميما فاق علما مع بياني تميما فاق علما مع بياني وياه الشمس شابهه رجال عظام خاطرين يا من دعائي خير شاه تالق بالفضائل والحسان والحسان تميم باب قصره في ثبات بفتح لا يحرك من مكاني فلا تعلم شمال من يمين وغيركم ينادي ألا تراني وغيركم ينادي ألا تراني يا الشمس شابهه رجال عظام خاطر منهم دعاني دعاني أن خير شاف تألق بالفضائل والحسان تألق بالفضائل الحساني واوسمه تفاخر ان لبسها وعانقها تميم النثاني ومن رام العلا ما بد ساعيا بقاء الشهم ضيم في هواني بقاء الشهم ضيم في هواني يا الشمس شبا رجال عظام الخاطر منهم تعاني دعاني, دعاني ما أجد خير شاف تألق بالفضائل والحساه تألق بالفضائل والحساه